فَرَمَاكِ اسْلَمَا وَثَلَهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْمُبِينُ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين تلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته لا محسن وضارم لنفسه مبين ولقد منعنا على موسى وهؤلئل ونجيناهما وقومهما من السر بالعظيم ونطرناهم فكانوا هم الغالبين وأتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم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 الله ربكم ورب آباتكم